فإن فراق الحب أدهى المصائب المصائب المصائب وان كلما هو الأحجار والعجم والحصى وتكلم هذا النوع ليس برائب برائب برائب وحن له الجزع فراق الحب ادهى المصائب المصائب المصائب وكلمه الاحجار والعجم والحصى وتكليم هذا النوع ليس برائبي برائبي برائبي, برائبي وحمله له الجذع القديم تحزنا ان لا فراق الحب ادهى المصائب المصائب المصائب واعجبت تلك البدر ينشق عند وما هو في عجازه من عجائبي عجائبي عجائبي عجائبي عجائبي عجائبي قاله جبريل باطن صدره لغسل سواد بالسويداء الى ذبي واسرى على متن البراق الى السماء فيا خير مركوب ويا خير راكب ويا خير وكلمه ال وارى والعن والحصى هذا النوع ليس براغب بي راغب بي له الجذع القديم تحزنا ان اخلاقهم بهذا المصابيح المصائب اللهم الله وراعت بليغ الايه كل مجادل خصيم تمادى في مراء المطالب برعت اسلوبا وعجز معارض بلاغة أقوال وأخبار غائبي وسماه رب الخلق أسماء مدحة تبين ما أعطى له من مناق رأي رحيم رؤوف رحيم أحمد ومحمد مصطفى ومفضال يسمى عطيف وكلكما الاحجار والنجل والحصى هذا ليس وحن له الجل والقديم تحزنا فإن فراق الحب أدهى المصائب المصائب المصائب ما أثاره فتنة جاهليات يقود ببحر زاخر من كتائب يقوم لدفع البأس اسرا قومي بجيش من الابطال غر السلهبي اشداء يوم الباس من كل باسل ومن كل قرم بالاسنه لاعب لا عيب لا توارث القدامى وجراه النفوس هم من امهات النجائب وكلمه الاحجار والعجم والحصى وتكليم هذا النوع ليس برائبي برائبي وحن له القديم تحزنا فإن فراق الحب أدى المصائب المصائب المصائب